والدين والزيتون وطور سينين وهذا البلد نمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين ثم عددناه أسفل الذين آمنوا وعملوا الصالحات فله أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين